دِينَالِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ للكافرين سلاسل إِنَّا وسعيرا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا من إِنَّ كان مزاجها مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَانَ مِزَاجُهَا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 قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون